وآمَتَتُهُ لَيَقُولَنَّ مَذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِيقٌ فَقِيرٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُنَالِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَدَبٌ كَبِيرٌ bye, -bye.